وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد والله عزيز ثاقب إن الله لا يخف عليه شيئا في الأرض ولا في السماء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 فان الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله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 كذب آل فرعون والذين من قليلهم كذبوا بآياتنا كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبك سلمهاد قد كان لكم آية في فئتين السقاة فئتان تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم يرونهم مثلهم رأي العين والله يأيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأول الأنصار. دِينًا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّنِينِ وَالْقَنَاطِيرِ الْمَنْصَرًا وَالْقَنَاطِيرِ الْمَنْصَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْأَرْضِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ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 الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابا النار الصادقين والصادقين والقانتين والمنفقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والملائكة وأولو العلم قائلين بالقصور لا إله إلا هو العزيز الحكيم إِنَّ التِّينَ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ فِي صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وجهي لِلَّهِ وَمَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ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 ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معجودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا غيب ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يفلمون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 إن تود لو أن بينها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه والله رؤكم بالعداد قل إنكم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله هو الرحيم قل أطيع الله والرسول قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين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 فَرَمَا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِذَاتِ حَيَاةٍ وَإِنِّي أُعِيدُهَا ذَاتَ كَرَمٍ وَذُرِّيَّتَهَا مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وأنبتها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 17. هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة 18. إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيان مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الهبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح للعشي والإبتار وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم خنتي لربك وسجدي واركعي مع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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأمفخ فيه فأمفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخئون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين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 لَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قال مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إني متوفيك ورافعك إلي ومتاهرك من الذين كفروا وجاير الذين تبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إليه مرشّعكم فأحكم بينكم فأحكم بينكم فيما قلتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيؤفّهم أجورهم والله لا يحب الظالمين.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 لِمَ تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أَفَلَا تَعْقِلُونَ هَאَنْتُمْ ها هَاأُنَا إِحَاجَجَتُمْ فِي مَا لَكُمْ به علم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 وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَادَّعَاهُ قَائِمَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ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 آمنوا بالذين أرسلوا على الذين آمنوا وجهن النهار وجهن النهار وَالحُرُوَى أَخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُكْمِلُ إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُل إِنَّ الْهُدَاءَ هُدَى الله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 بلاء من أوفى بعهده والتقى إن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك أولئك لا خلا لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينذر إليهم يوم القيامة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 قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فان تولى بعد ذلك فاولائك هم الفاسقون اف غير دين الله يبغون ولهم اسلم من في السماوات والارض ولهم اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها و يرجعون قلۡ أَمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاقَ والأسباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يرتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حقا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 تَمَنَّى الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكِبْرَاءَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بينات مقام وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَمُ النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَا نِسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَارِمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبوونها عوجا تبوونها عوجا وأنتم شهداء وما الله غافل عن تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم, يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تذكرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا استحق الله حق تقاته ولا تموتون ولا تموتون إلا وألتم مسلمون واعتصموا بحذر الله جميعا ولا تفرقوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم فاصبحت بنعمته اخوانا وكنتم على شفاق مِنَ من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون, ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلكوا من بعد ما جاءهم البينات وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ أكفرتم بعد إيمانكم فدوخوا العذاب بِمَا كون تذكرون وأما الذين ضبطوا جههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله هم فيها قارعون تلك آيات الله نسلها عليك بالحق ومن الله يريد بالملل عالم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون للمعروف وتنهون عن المنكر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 وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ وَيَنُوحُكُمْ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ بُرِزَتْ عَلَيْهِ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقْفُؤُوا إِلَّا بِحَزْلٍ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بِحَزْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَزْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَأَوُ بِغَضْبٍ مِنَ اللَّهِ وَغُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ رِيَاحَتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمْمَةٌ خَائِمَةٌ قائمة يأتون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في خيرات.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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرقة قوم أصابت حرقة قوم ظلموا أنفسهم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله وَمَا ظَلَمَهُمْ الله وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَالدُّونُ عَنكُم قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ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 فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقولوا للمؤمنين أليكم أيهم أبداكم ربكم بثلاثة آلاف بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من سليل بلا إنصبر وتتق ويعتوك من فور النار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 والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة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 لَكِنَّ اللَّهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِكُمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا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 يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح نثل وتلك الأيام نداولها بين الناس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 ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد, ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا, فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما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 إذ تُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ آقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ بَل لَّهُم مَّوْلَاهُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِمَا أشرتوا بالله ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ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 ثم صافكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إِذْ تُصِعُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوٍّ وَالرَّسُولُ يَدْعُوٍّ فِي أُخْرَاهُمْ فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ فآثابكم غمناً بضم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله كبير بما تعملون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 والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو ثم لمغفرة من الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمه خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم الى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنتله وَلَوْ كُنْتَ فَضْلٌ غَرِيضَ الْقَلْبِ لَمَضَوْا مِنْ حَوْلِكَ فَأَعُوْ عَنْهُمْ وَاسْتَوْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ إِنَّ صُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ رَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَا ذَا الَّذِي يَصْرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا فَاتَى لِنَبِيٍّ أَيَّ قُلْ وَمَن يَقُلُّ الْيَأْثِرِ مَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثمّ توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِبْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَأَبِسَ قَطِّ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِكْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ فَعَدَ فِيهِمْ رَسُولًا من أنفسهم إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويُزكِّيهم ويُزكِّيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإلَّا كانوا من قبل لفِي ظلَّ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 فرحين بما أتاهم الله من قبله ويستبشرون ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا قوؤ عليهم ألا قوؤ عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بنعم من الله وطهله وأن الله لا يبيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما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 وَاتَّبَعُوا رِبوانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَقَافُوهُمْ فَلَا تَقَافُوهُمْ وَقَاتِلُوهُمْ إِن كُنتُم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 سيطوقون ما ذخلوا به يوم القيامة ولله ميرات السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا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 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول ألا نؤمن لرسول حتى يأثينا بقربان تأكله النار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 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجورهم وإنما توفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا الغرور. لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرحو، ومن الذين أشرحو أذن وَإِن وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا, واشتروا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَقْتَرِحُونَ بِمَا آتاهُمُ وَيُحِبُّونَ أن ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم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 ربنا ما خلقتها ذابطا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقتها ذابطا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذت وما للقانلين من أنصار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 إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أنني لا أضيع عمل عامل منكم، لا أضيع عمل عامل منكم، من ذكر أو أنت بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيلي وأذو في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات السجري من تحتها الأنهار.